من الشمقان أو ذل بإن اندي gel okay. وكن بيل ما بنده Love mm -hmm. الرحمن فاسأل به قديرا وإذا كيل سبارك الذي جعلت وقال عنك فيها Uh-uh. Altyazı Are you there? وإذا قرأت الذين لا Thank you. Mmm. -hmm. One <laughs> من يحن ذلك يلقى <هق في الصورية> <هزديون> Well, now. woman ki وَإِذَا ذُرُوَّنَ والذين يقولون ربنا والذين لا على... ومن عن ذلك يلقى I'm <laughs> Abone